أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أنا يسأل عن حكم الإزار أو عن حكم الازار او الرداء الذي فيه دبابيس. الرداء إذا كان فيه دبابيس أو فيه أزارير، فبالنسبة لي الدبابيس إذا احتاجها احتاج واحدا يمسكه لا حرج أما ان استعمل الدبابيس او الازارير ووضعها عددا في مقدمته يشدها بعضا إلى طرفي الرداء بعضها الى بعض فهذا يكون اشبه ما يكون بالمخيط فالذي ينبغي عدم لبسه وإذا كان في ازار الإنسان الذي اشتراه هذه الأشياء مثبته فيه لا حرج أن يلبسه لكن لا يستعملها لا حرج أن يلبسه لكن لا يستعمل الأزاريل التي وضعت فيه لا يستعملها وإنما يرمي الرداء على عاتقه وان احتاج أن يمسكه بدبوس واحد أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله أحسن الله ليكم يقول هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس نعم له ذلك للحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر وإذا كان أيضا معه ضعفة أو كان أيضا معه عذر أو نحو ذلك فله أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر نعم الله يقول هل على الحجاج يوم النحر صلاة العيد الحجاج ليس عليهم صلاة عيد لكن ان وافق صلاة العيد كأن يكون ذهب لطواف الافاضه وافق صلاة العيد وصلى لا حرج عليه لكن ليس عليه صلاه عيد نعم وليس أيضا عليهم صلاة جمعه نعم عليكم. يسأل عن حكم من سعى بين الصفا والمروه وهو كاشف عن كتفه جاهلا بذلك ما يسمى بالاطباع ما يسمى بالاطباع وهو كشف الكتف الأيمن هذا إنما يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة طواف القدوم في حق القارن والمفرد وطواف العمرة في حق المتمتع أما الحج من أوله إلى آخره بدءا من الميقات إلى أن ينزع الإنسان الإحرام فكل ذلك يكون بتغطية الكتفين وهذا أمر يخطي فيه عدد من الحجاج فالاطباع سنة عند طواف القدوم أو طواف العمرة وعندما تنتهي من الطواف قبل أن تصلي الركعتين تغطي الكتفين والحج من أوله إلى اخره يكون بتغطية الكتفين الحج من أوله إلى آخره كاملا يكون بتغطية الكتفين إلا في موضع واحد عند الطواف بالبيت وليس أيضا كل الأطوفة وإنما طواف القدوم وطواف العمره نعم الله عليكم. يقول من حج عن أبيه الميت وسعى في أن يكون هذا الحج مبرورا هل يكون للميت الجزاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يرجى أن يكون له ذلك وهذا الذي قام بهذا الإحسان له أجر إحسانه ونصحه وجده واجتهاده والحجة تكون لمن نواها عنه وهو يؤجر على إحسانه ونصحه وتحريه للسنة والاجتهاد في تحقيقها نعم أحسن الله عليكم يكثر السؤال عن العمرة بعد عمرة الحج العمرة بعد عمرة الحج جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أدين لعائشة رضي الله عنها لما طلبت منه بعد الحج أن تعتمر عمرة مفردة لأن عمرتها أدخلتها في الحج لما أصابها رضي الله عنها الحيض أدخلت عمرتها في حجها فصارت قارنا وزوجات النبي كلهن متمتعات والمتمتع قد جاء بعمرة مستقلة وحج مستقل فأرغبت أن تكون عمرتها مستقلة وأن تأتي بأعمال العمرة مستقلة فأدن لها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أخوه عبد الرحمن أن يرافقها محرما لها مرافقا ولم ينقل أن عبد الرحمن أحرم وقال ما دم ذاهبا ذاهبا مع أختي إذا أكسبها عمره لم يحرم وإن مضى مع المسافة الطويلة وذهب مع إلى البيت ولم يحرم فهذا يستفاد منه أن العمرة التي بعد الحج تكون لمثل هذه الحالة إذا كان الانسان حصل له ظرف معين أو نحو ذلك يعتمع أما هذه العمر المتكررة التي يفعلها بعض الحجاج عمرة تلو عمرة بعد الحج فلا نعلم لها أصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم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 اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاه تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك